سفر الاصحاح الاول حدث في ايام حكم القضاة انه صار جوع في الارض فذهب رجل من بيت لحم يهودا ليتغرب في بلاد مؤاب هو ومرأته وابناه واسم الرجل الى مالك واسم امراته نعمي واسم ابنيه محلون وكليون افرطيون من بيت لحم يهودا فأتوا الى بلاد مؤاب وكانوا هناك ومات المالك رجل نعمي وبقيت هي وابناها فاخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم احداهما عرفة واسم الاخرى رعور واقاما هناك نحو عشر سنين ثم ماتا كلهما محلون وكليون فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا فقالت نعمي لكنتيها اذهب ارجع كل واحدة الى بيت امها وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي وليعطكم الرب ان تجد راحه كل واحده في بيت رجلها فقبلتهما ورفعنا اصواتهن وبكين فقالت لها اننا نرجع معك الى شعبك فقالت نعمي ارجعا يا بنتي لماذا تذهبان معك هل في أحشائ بنون بعد حتى يكون لكما رجالا ارجع يا بنتي واذهب لاني قد شخت عن ان اكون لرجل وان قلت لي رجاء ايضا باني اصير هذه الليلة لرجل والد بنين ايضا هل تصبران لهم حتى يكبروا هل تنحجزان من اجلهم عن ان تكونا لرجل لا يا بنتي فاني مغمومة جدا من اجلكم لان يد الرب قد خرجت علي ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا فقبلت عرفة حماتها واما رعوث فلصقت به فقالت هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها ارجعي انت وراء سلفتك فقالت رعوث لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت شعبك شعبي والهك الهي حيثما مت اموت وهناك اندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد انما الموت يفصل بيني وبينك فلما رأت انها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليه. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحركت بسببهما وقالوا اهذه نعمي؟ فقالت لهم لا تدعوني نعميا بل دعوني مرا لان القدير قد امرني جدا اني ذهبت ممتلئة وارجعني الرب فارغا لماذا تدعونني نعمي؟ والرب قد اذلني والقدير قد كسرني فرجعت نعمي ورعوث المؤبية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير الاصحاح الثاني وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة في مالك اسمه بوعس فقالت رعوث المؤبية لنعمي دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابله وراء من اجد نعمة في عيني فقالت لها اذهبي يا بنتي فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألمانك واذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكم فقالوا له يباركك الرب فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة فاجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤان وقالت دعوني ألتقت وأجمع بين الحزم وراء الحصادين فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت فقال بوعز لرعوث ألا تسمعين يا بنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر وأيضا لا تبرحي منها هنا بل هنا لازمي فتياتي عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم ألم اوصي الغلمان أن لا يمسوك وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبا فاجاب بوعز وقال لها انني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت اباك وامك وارض مولدك وسرت الى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه فقالت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي لانك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وانا لستك واحدة من جواريك فقال لها بعز عند وقت الاكل تقدمي الها هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت وشبعت وفضل عنه ثم قامت لتلتقط فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا ولا تؤذوها وانسلوا ايضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها فالتقطت في الحقل الى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو ايفة شعير فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم وأين اشتغلت ليكن الناظر إليك مباركا فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لانه لم يترك المعروفة مع الاحياء والموت ثم قالت لها نعم الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا فقالت رعوث المؤابي انه قال لي ايضا لازم فتياني حتى يكملوا جميع حصادي فقالت نعم لرعوث كنتها انه حسن يا بنتي ان تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل اخر فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها الاصحاح الثالث وقالت لها نعمي حماتها يا بنتي الا التمس لك راحة ليكون لك خير فالان اليس بوعز ذا قرابه لنا الذي كنت مع فتياته هاهو يذري بيضر الشعير الليلة فاغتسلي وتدهامي والبسي ثيابك وانزلي الى البيضر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب. ومتى التجع فعلم المكان الذي يتجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه والطبع وهو يخبرك بما تعملين فقالت لها كل ما قلتي اصنع فنزلت الى البيضر وعملت حسب كل ما امرتها به حماتها فاكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل لي في طرف العرمة فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه والطجع وكان عند انتصاف الليل ان الرجل اضطرب والتفت واذا بامراه متجعة عند رجليه فقال من انت فقالت انا رعوث امتك فابسط ذيل ثوبك على امتك لانك ولي فقال انك مباركة من الرب يا بنتي لانك قد احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول اذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا او اغنيان والان يا بنتي لا تخافي كل ما تقولين افعل لك لان جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة والان صحيح اني ولي ولكن يوجد ولي اقرب مني بيت الليلة ويكون في الصباح انه قضى لك حق الولي فحسن ليقضي وان لم يشأ ان يقضي لك حق الولي فانا اقضي لك حي هو الرب اتجعي الى الصباح فاتجعت عند رجليه الى الصباح ثم قامت قبل ان يقدر الواحد على معرفة صاحبه وقال لا يعلم ان المرأة جاءت الى البيض ثم قال هات الرداء الذي عليك وامسكيه فامسكته فاكتال ستة من الشعير ووضعها عليها ثم دخل المدينة فجاءت الى حماتها فقالت من انت يا بنتي فاخبرتها بكل ما فعل لها الرب وقالت هذه السته من الشعير اعطاني لانه قال لا تجيئي فارغه الى حماته فقالت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم الاصحاح الرابع فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك واذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر فقال مل واجلس هنا انت يا فلان الفلاني فمال وجلس ثم اخذ عشرة رجال من شيوخ المدينه وقال لهم اجلسوا هنا فجلسوا ثم قال للولي إن نعم التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألمال فقلت إني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب فإن كنت تفك ففك وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك فقال إني أفك فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري ايضا من يد رعوث المؤابية امراه الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لالا افسد ميراثه ففك انت لنفسك فكاك لاني لا اقدر ان افك وهذه هي العادة سابقا في اسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه فهذه هي العادة في إسرائيل فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلعا على فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل مال ألي مالك وكل مالك ليون ومحلون من يد نعمي وكذا رعوث المؤابية امراة محلون قد اشتريتها لامراة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه انتم شهود اليوم فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود فليجعل الرب المرأة الداخلة الى بيتك كراحيل وكليئ اللتين بنتا بيت اسرائيل فاصنع ببأس في افراطك وكن ذسم في بيت لحم وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار اليهود من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة فاخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها فاعطاها الرب حبلا فولدت ابنا فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في اسرائيل ويكون لك لارجاع نفس واعاله شيبتك لان كنتك التي احبتك قد ولدته وهي خير لك من سبعه بنين فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمي ودعون اسمه عوبيد هو ابو يسة ابي داود وهذه مواليد فارس فارس ولد حصرون وحصرون ولد رام ورام ولد عم نداب وعم نداب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز وبوعز ولد عبيد وعبيد ولد يس ويسا ولد داود